بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل نسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنا في الارض قطر متجاورات وجنات من اعناب وجنات من اعناب وزرع يرون وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اذا كنا خلق جعلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت وقد خلت قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرته من الناس على ظلمهم وإن ربك رجديد العقاب ويقول الذين كفروا مُنذُرٌ ولكل قومٍ هادٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ لِمِقْدَامٍ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 وما لهم من, من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وين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 يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفاً إلى الماء إلا كباسط كفاً إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو بذالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلام ولله يسجد من في السماء والارض طوعاً وكرها, طوعا وكرها وظلالهم بالهدو والآصام قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabiya ومن ما تقدون عليه في النار ابتغاء إلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الارض جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك وَهُمْ جَاهِلُونَ وَبِئْسَ لَمَها أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا وَالَّذِينَ ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ما يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا وأنفقوا من سَنَذِى السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ فنعم عقب الدار والذين ينقضون عند الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك له اللعنة ولهم سوء الدار اللهم يبسط الرزق لمن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 ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به, الأرض أو قطعت به الأرض أو قلّم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَنْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا دَمَّاسَ جَمِيعَهُ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا يصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم تحل من دارهم حتى يأتي وعده الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم الذين كفروا وصدوا عن السبيل ومين يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وما لهم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهر تجري من تحت الأنهر قبلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتينا الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 ثبت وعندهم الكتاب وإنما رجعناك بعض الذين عدوا أو نتوفّينك فإنما, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسر كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومنعين